بوك تو تردسات دوا اثنان وثلاثون, إثنان وثلاثون. في المطعم أربعة في المطعم أربعة يدني هرانولكي سكتشوبم 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب 2 مع, <تصفيق> مع المايونيز 2 مع المايونيز 3x pečenou kobásu s سجق محمر مع الخردل المستردة و3 سجق محمر مع الخردل الماسترد اكو ما تي ماذا عندكم من خضروات ماذا عندكم من الخضروات ماتي فازوليو عندكم فاصوليا عندكم فاصوليا ماتي كارفيول عندكم قرنبيط؟ اه عندكم قرنبيط؟ رات رادا يم كوكوريتسو احب اكل الذره احب اكل الزرة. ردا يم اوهوركي احب اكل الخيار, أحب أكل الخيار. أحب rada jem paradajki uhib aklatamatim ahib أتحب ai vi mate radbor atuhib aydan aklal kraf atahib aydan aklal اكل مخلل ملفوف اتحب ايضا اكل مخلل ملفوف اي في ماتش رادي شوشوبيتسو اكل العدس اتحب ايضا اكل العدس ماش تيزرات مركفو أتحب ايضا اكل الجزر اتحب ايضا الجز ماش ت بروك تحب أيضا اكل البوكلي تح أيضا اكل البوكلي ماش تات با تح أيضا اكل الف الحلو تح أيضا اكل الف الحلو؟ ني <تصفيق> مام لا أحب البصل لا احب البصل ني <تصفيق> مام لا احب الزيتون لا أحب الزيتون ني لا احب الفطر لا احب الفطر